Tchau, filha! Like look, Eso, eso, lo que hará cuenta وده سر غلاوة حب الزمان زمان وده سر غلاوة حب الزمان زمان de حبيبي بيتجمع في كل العشاق حبيبي ولا ولا ضي قمر بغني وإسم الجن وهواك هواك, هواك أنا عشت وشفت الهانة وياك وبغني وإسم الجن وهواك هواك هواك, هواك شفت الهانة وياك وبغني واسم الغن وهواك هواك هواك هواك أنا عشت وشفت الهانة وياك وبغني واسم الغن وهواك هواك هواك هواك وإن كل الحب زمن حجاية أهو بكريو الروح حب الاحساس حب الوجدان اجمل من حب العين واكبر من حب القلب كمان حب بيتك حب الروح للروح حب الاحساس حب الوجدان اجمل من حب العين للعين واكبر من حب القلب كمان وان كان الليله دي فيها قمر ده قمرنا بتاع الحب زمان ده بتاع الحب زمان والقلب بيغني وهو يا سهر ده كلام ودي نغامة حب زمان آدي نغامت حب زمان وإمكانه اللي لديد فيها أمر ده أمر البتع الحب زمان ده بتع الحب زمان وإن كنتي بغاني وأقوليnga صحاك ده كلام ودي نغامت حب زمان آدي نغامت حب زمان زمان زمان الحب بتاع Yeah.